دين الله عز وجل رأى احد المشايخ شاب محنا نسميه عربجي مع جمس دفرنسين وقاعد يشتري من التسجيلات السلامية خمسة الاف شريط الشيخ تعجب على شكل ذا ما في امل يحاسب عليهم <تصفيق> يعني شكل ما في امل طفران فسأل صاحب التسجيلات قال هذا الشاب يشتري اشرطة من عندك قال نعم كل شهر يأتي وياخذ اشرطة بقيمة خمسة الاف قال ويسدد قال ايه وكاش بعد <تصفيق> يا الله فلاحق الشاب قبل يركب السيارة وسأله قال وين تودي الأشرطة هذه؟ قال والله في شباب يا شيخ الله يهديهم عراب جاء في الطعوس هناك في الثمامة طبعا سيارتي مهيئة للتطعيس والرمال فيقول أركب سيارتي يقول أركب سيارتي وأروح طاعس لين أصل عند الشباب يقول وقعد أوزع عليهم الأشرطة قال طيب تعال يا ابن الذين منين تجيب الفلوس؟ كيف جمعت خمس آلاف شهريا؟ قال والله أقول لك خواتي ثنتين مدرسات وجزاهم الله خير عاملين في المدرسة مع المدرسات والطالبات جمعية يعني ينفقون آخر الشهر كل واحد من راتبه مثلاً مئة ريال ويجمعون مبلغ ويعطونيها وأنا بدوري أشتري الأشرطة وأوديها هذا إنجاز وسوف يحصد ثمرة هذا الشريط وتوبة الناس والخير اللي انتشر وهذا والنساء اللي جمعوا المبلغ سوف يحصلون المية ريال اللي تطلع من راتب وسبحان الله عند لما يكون انفاق لله يصير ثقيل على الإنسان لكن ممكن مية ريال هذه ولا شيء يشتري يلعب فيها في الملاهي يشحن بطاقة بخمس مية ريال ما عنده مشكلة قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.